وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ وَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ أَوْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ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 والْأَرأيتم إن كانََ منن عِلدِ اللهه وَكَفرَتُم بههِ وَشاهدَ شاهد مِن بني إسراائ على ممثله وَشاهدَ شاهد مم بنيِي إسْر على ممثلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكبرتُم إ اللهه لا يَهد طمَ الظَّالمين.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 إن الذيينَ قالوا رَبّونَ اللهَّهُ ثمُم اسْتَقامامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُم يَحْزَنون أُولئِكَ أَصْحابُ الجََّةِ خَالدينينَ فِيهَا جَزأَ بِمَا كانَوا يَعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سَنَةً قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديه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 والذي قال لوالديه أف لكم ما اتعدانني أن أخرج وقد خلت قرون من طبلي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 وَلِكُل دَرَجَةُم مَِّمِلُ وَلِوفِييَهُم أَعمادَهُم وَهُم لا يُغْنمون وَيَوْمَ يُعرَض الذيينَ كَفَرُوا على النَّارِ أَذهَبَةُم طَباتَاتِكُم فِي حياتاتِكُم الدُّنْيياَا وَسْتَتَاتُ بِهَا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 الذيين كَفرَر وَصَدُّ عَ سَبين اللهِ أَضَل عمادهم والَّذينَ آمنوا وَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَآمَنوا بِمَُزِنَ على محََّد وَهُوَ الْ الححققُّ مِ الرَبِّهم كَفررَ عننهُ سَئاتِهم وَأَصلَحَ بَلَهُذَلِكَ ب بأن الذيَّين كَفرَُ التَّبعُ الباطِلَ وَأَن الذيينَ آمنُ التَّبعُ الحَقَّمِ رربِّم كَذَلِكَ يَضْرِب اللهَّ إَِّاسِ أَمْثَاللَهم فَإذا لَيتُم الذيينَ كَفرَوا فَضَربَِ قابِ حتىَ إ أَخنتُمُهُم فَشُدُّ الْوثاقَ فَإمَّا منَ بعد وَإَّا فِدَ فَإمَّا منَن بعد وَإمَّا فِدَا أَن تَضَعَ الْ الحَرْربُ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَنْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلวนكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم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 عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم, ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سُنَّةَ الله التي قد خَلَتْ من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وعيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم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 والَّذين معهُ شد وَوعلَكُفالِ رحم أبَهُ تراهُم رُكًا سُجد تَراهُم رُك سُجدَ ببتعونَ فَضلًا منِ الله وَضوانَ سمهُ في يوجوههِم من ثَل السّجود ذَانك مسلُهُ في التوْور ومثلهم في الانجين كزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيذ به من كفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما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 ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغطون اصواتهم عند رسول الله اولئكا الذين امتحن الله قلوبهم اولئكا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا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 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ إن إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فَوَسِيكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ